فَرَدَدِنهُ إلَ أُِّهِ كَتَقَرلَّعهَا وَلَا تَحزًا وَلَا تَحْزَنَ وَلتَعلمَ أن وَعدَ اللهَِّ حَّ وَلَ أَكثَرَهُم لا يََّمُون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 120. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 121. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 119. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا 119. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القوم وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ أَمَدِينًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمًا مِّنَ 117. والناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 118. قال ما خطركما 119. قال تا لا نسقي حتى يصدر فسَقَالَهُ مَا ثَُّتَ وَلَّ إِلَ الظِلِّ فَقَالَُ رَبّ إ لِمَا أَن زَللتَ إِلََّ مِنْ خَيرٍِ فَقير فَجَاءَتْهُ إِحْدَهُ مَا تَمشِيَ لَ ستِحِْيَ إِ قَالََت إِ أَبِيدِعُ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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحبابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك 114. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين 115. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل